ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قر خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى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 119. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهن وللدار الآخرة خير للذين يتقون 110. أفلا تعقلون 111. قد نعلم إنه الذي يقولون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 وَنَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَنفُقَ فِي الْأَرْضِ أَوْ صُلَّمًا فِي السَّمَاءِ 119. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين